اذن نقول من جهه العزلية ليس هناك مخلوق يكون عزليا أبدا من جهه الابديه ايش فيه تسخير منه ما خلق على انه ابدي ومنه ما خلق على انه امدي يفنى ويزور طيب يقول رحمه الله مخلوقة لربنا من العدم وظل من اثنى عليها بالقدم معنى اثنى عليها اي وصفها بالقدم نعم ثم قال وربنا يخلق باختياره من غير حاجه ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق سوداء كما اتى في النص فاتبع الهدى هذا بالنسبه لافعال الله عز وجل افعال الله سبحانه وتعالى اختاريه كما قال الله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال وهو على جمعهم اذا شاء قدير يعني اذا شاء جمع جمعهم فهو قديم عليه لا لا عنه وليست المشيئه هنا تابعه القدره يعني انه قدير اذا شاء لا بل هو يجمع اذا شاء جمع فانه لا يستطيع عليه بل هو قادم عليه فالله تعالى يفعل باختيار وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض اهل البدع بل فعله تابع لمشيئه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ولو قلنا ان فعله ذاتي لزم ان يفعل الشيء كره عليه وهذا شيء صحيح بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام من إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره قال من غير حاجة ولا اقتراب يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يقر إليه والفرق بين الحاجة والضروره ان الحاجه ما ان الضروره ما يحصل الضرر في فقده والحاجه ما يحصل الكمال بفقده الحاجه كماليه والضروره ضروري اذا الامور ضروريه ما يحصل الضرر بفقدها فقدها ما يحصل ما يفقد الكمال أو ما يفوت الكمال بفقدها فمثلا نحن الآن الكتب التي نقرأ بها في المقررات ضرورية ولا كمانية ضرورية لأن لو, لو لم كانت الكتب صار علينا ضرر والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله لا هل هو في ضرورة لوجودهم لا من باب أولا فالأفعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها لا لضرورته إليها لا أنا أفعل الأفعال لحاجتي أكتسب مالي مالها لحاجة أكتسب لنقل نفسي من الهلاك هذا غرور لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطراب لأن الله عز وجل يقول وهو الغني الحميد وهو الغني الحميد فهو غني عن كل أحد حميد على كل فرد وعلى كل صفة فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضروره طيفين فإن قال قائل هل تنفون حكمة الله إذا قوتوا من لا فعل حاجة ولا لضروة هل تنفون حكمة الله تعالى كالثالث الجواب لا لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة قال لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى يعني لما قال لما قد قال أول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار كان قائل يقول إذن خلق الخلق عبث لأن لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدى وجليل هذا أنه لما خلق سدى جليله أثري ونظري أما, أما الأثري فقوله تعالى أليحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الذين لا ترجعون وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعب وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وقوله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق والآشيء والآشيء هذا كثير أنه ما لم يخلق الخلق إلا إيش إلا لحكم لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق الثاني يحتاج إليها الخلق فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل هو كامل كامل على كل حال لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به تماله ودفع ضرورته ولذلك لا ينتفع بافعال الله إلا الخلق يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما اشبه ذلك فالحاجه اذن لمن للخلق ليس للخالق أما الخالق عز وجل فانه يفعل بلا حاجه ولا اضطرار قال كما اتى في النص فاتبع الهدى النص ما هو النص النص كتاب الوسيل فتبع الهدى يعني ولا تتبع الهواء كما قال تعالى ولا تتبع الهواء فيغلك عن سبيل الله نعم يا اخذنا خلص النظر هو هذا انه لو انه ان الله دار نعم الدليل النظري على ان الله لا يخلق لحاجة ولا اطراء انه كان أن العقل يدل على كمال الخالق والكامل لا يحتاج إلى مكمل هنا لا ما فيه تسميل لأن هذه أربعة أبيات كيف اي وضع ذلك جزمه أي لكن هذا أظنكم قرأتمه هاه ناقشوا خيري شرام تسميعي تسميعي لا بأس نعم الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى بعض السفاد فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مرادة إلى من الذي يصلح من الذي يلتفع الناس لا يحتاجه الله يعني لو كفر الناس كلهم ما يحتاج الله لإيمانهم لا يحتاج لا يحتاجه لا يحتاجه تتصور هذا إنما هو عز وجل يفعله لأجل نصحة العباد لكن هو حاجة بل ضرورة بالنسبة العباد. نعم الله يعيش إذا, أوف أوف. إذا من من ما تحلل سألنا عنه معنا موزين أنه إذا ما نعم أي أولك لا ما تحلل ما يكون حي أبت باقي أروح إذا نفح الصور عابت الأرواح الأجسادها إذا نفح, نفح, نفح, نفح الصاع يا الحي يسرق والموت هي سرقه الوقت نعم هذه معرفه نعم الذات بمعنى ان طبيعه الحركه بدون شعور قول بعض الناس لا سمح الله ولا ما ارى هذا لان كلمة لا سمح الله تشهد أن هو كح على الشيء ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس لا قدر الله يعني تسأل الله الذي يقدر على الشيء. كيف المنتهي لا الله. كيف سمح الله في شيء يكره الله على الشيء. ظاهر نعم. لا ما في يعني هي ذا ذا كلها جائعة. لكن ولهذا يقول لا سمح تعرفين كذا فلا ينبغي ان بهذا هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل الى مثواه الاخير هذا حرم من لأنك لانك اذا قلت الى مثواه الاخير لازم من ذلك لا يكون بعد لان قبور به ليس هي المثوى الاخير الهاكم التكاثر حتى زرتوا المقابل سمع أعرابي رجل يقضى هالي يقول أهاكم انتكاه حتى ذات من المقابر قال والله ما الزائع بالمقيم وش ره المقابر هذا شفاهم غريب والله ما الزائع بالمقيم وش اللي وراء هذا نعم لا بد ان يكون وراءه شيء هنا نعم اذا الله في لها شيء ارواح في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى لا اينه ارواح منين في الجنة والشهداء في قناديل معلقه تحت العرش وارواح القصار في النار لان النار والجنة موجودتان الان هنا البرزخ معناها الفاصل بين الموت بين الحياة الدنيا والحياة الاخره هذا البرزخ البرزخ مو اسم المكان البرزخ معناه الشيء الفاصل الان الان لا موجودين ف منه في الجنه لا في خلف القبر ما يكون لاروح معه ما تكون معه لكن تعاد اليه عند ال... عند الفكر في التقرب شيخ على علي هم يقولون كل الدروات و لا تتجمع فكنيه المقصود لا ما في دهني الأصل بقراءه ما في جنة. يعني ولهذا قال السّادة أَحْمَدُ الله إلَّا مَن شاءَ الله إن هذ بها هذب به الوجاء والحر للجنة من المستسمن. من نعم، والملائكة يكفي فينا طرفة يجزم ولو كان تقليدا ولا ولا كان تقليدا طيب. واستدل ل بماذا؟ يقول سبحانه تعالى الصيوا الذكر في السماء. نعم. الله سبحانه وتعالى ويحال بالامور اجتماع طيب تاريخ ايدهم منافق طيب لكن بس هذا قد اوغى هذا في الاحكام ان ما تجري زين الله ولما في شيء اصراحه وما سبحانه من قبل ثم كان في وهذا يعني عن هذا الثالث والثالث من الأمور الأصلية فيها وفن البريد استذلوا استذلوا به غير مصر النص غير مصر غير مصر <تصفيق> وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان الآمة ما عنه ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظرة الأدلة هل علم الله مخلوق يا كذا الله؟ طيب والسرقه مخلوقه؟ ما هو تشكالك؟ انا في قديمة قايله وان تدمر المخلوق من تذلاله وما في له صفات الله غير مخلوقه ما هو ذلك يعني المخلوق والقديم متى زادها يعني مخلوق حاجه والقديم قديم نعم اي في تاريخ غير هذا ما في تاريخ غير هذا في تعليل آخر وجهه نظر اقرا يعني الله سبحانه وتعالى من الابد الى الابد هو عالي ليس في وقت من القاتل ليس الوعي يعني الان ان تستغلتها على ان نصرات حول مخلوقة بكونها ازليه ابديه <تصفيق> طيب نعم ان الاشياء اما خالق واما مخلوق والله سبحانه وتعالى هو الخالق استغلاته غير مخلوق يعني السفاة ده عن المقصوب، فكما ان الخالق هو خالق وليس المقصوب، فكذلك صفاته والمقصوب ايضا داعي المفصل عن الخالق، والسفاة غير داعي إنه ولا مفصل عن الخالق، هنا، ها؟ أنا شو؟ أنا قلت هذا على بارك ولا ماشي. إيه. انت قلت قريلا من هذا قلت لأن الصفات القديمة والقديم غير حادث قريب من هذا على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف. فالموصوف فالمنصوف هو الخالق وليس بالمخلوق إذن صفاته ليس بالمخلوق ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه والصفات ليست بائنة من المنصوف ولا, ولا مبسط عنه هنا طيب يقول مؤلف ظل من اثنى عليها بالقدم فهد ما معنى كلامه وإلى من يشير؟ بسم الله شيء بدنا المخلوقات فقالنا المخلوقات كلمه النور نعم وانه لم يذل حتى في وان هذا المخلوقات المشاهد هي ازليه ابديه ولهذا عندهم من من جملة ما على هذا أن المادة أن المادة ليست حارقة وأنها لا تهلا يعني وهذا قول باطل كما شرحنا له يقول مالك إن الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن فما عن هذا الكلام ما حضر طيب لأنه مجبر على غير مجبر على فعله فالذي قاله بإرادة متامة واختيار متامة طيب لو قال قائل كيف تصيبون الله بالاختيار هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار قال <تصفيق> الله تعالى وربك يخضر ما يشاء ويختار نعم طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار هم ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟ الحاجة قد يسعنا عنها أما الاضطرار قد نعم الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يسعناها والاضطرار لا يمكن أنه دور إذا لم يوجد تضرر ما كان شرقا له هل خلق الله الخلق لحكمه؟ نعم نعم الدليل <تصفيق> نعم. أحسنت. إذن قول واوجه ثم ما مخلقه هذا هو نعم النص يشير الى إلى الدليل يشير الدليل ثم قال مالك رحمه الله اجلنا مخلوقه لله هذا بحث جديد ها كيف فكان قالوا قال بسم الله الرحمن خلقنا بجدل غير ولنا ولا وجازل المولى وجازل المولى غير ما ولا ما لا قال ما رحمه الله تعالى افعالنا مخلوقه لله أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصيه سواء كان لليت أو الرجل أو العيد أو الأمن أو الأذن كلها مخلوقه لله وذلك لأن الأفعال ليس ونحن مخلوقون لله وخالق الأصل خالق بالصفه فاذا كان إنسان مخلوقا لله فان صفاته ايضا مخلوقا لله فافعالنا صفات لله، وخالق الذات خالق للصفه ولهذا صح ان نقول ان افعالنا مخلوقه لله هذا واشق الوجه الثاني ان فعل الانسان إن ناتج عن امرين الإرادة وقدرة الإرادة وقدرة أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها لو شاء الله عز وجل سالب الانسان القدرة وصار عاجزا عنه فعل. الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلق لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة وما اكثر ما يريد الانسان شيئا وفي اخر لحظه يتجه الى غيره وهذا شيء كثير احيانا تمشي على انك ذاهب الى صديق لك لتزوره في اثناء الطريق ترجع ترجع وتذهب الزياره تقول اروح نم غدا او بعد غد وقد عربي بما عرفت ربك قال إنقض العزائم بنقض العزائم وصرف الهمم بنقض العزائم وصرف الهمم العراب غريب فطره بنقض العزائم يعني احيانا الانسان يأزم على الشيء عزما اكيدا ما في اشكال ولا واحد بالمئة ثم يتراجع بدون اي سبب ايضا صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويحد ويباشر ثم يفعل. قال بذلك أعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم. يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيًا. نقول مرثان، نقول أفعالنا مخلوقة لله، ودليل ودليل ذلك أمران. الأمر الأول إيش أن أفعالنا صفات لنا وخالق الذات خالق في الصفات ثانيا أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله وخالق السبب التام خالق للمسبب خالق السبب التام وعلى الاراده والقدرة خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن الاراده والقدرة قال لكنها كسب لنا يا لا كسب كسب لنا يعني معناه انها ان توابها وعقابها لنا كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلتها فلتعامل معروقه لله لكنها بالنسبه للتواب والعقاب كسب لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت طيب واذا كانت كسبا لنا فانها تضاف الينا حقيقه مباشره وتراه إلى الله خلقا وتقديرا فهي لنا مضافة مباشرة وكسبة وهي لله مضافة خلقا وتقديرا فلما انفكت الجهة انكم الاجتماع وإلا فقد قلت قائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نسرك هذا لانك ان اضفت الى الله لازم ان لا تضيفها الى نفسك, إلى نفسك لازم ان لا تضيفها الى الله وقد ذهب الى هذين الاحتمالين طائفتك فالجبريل قالوا اضفها الى الله واذا اضفت الى الله لا يمكن ان تضيفها الى نفسك والمعتزله القدويه قالوا اضفها الى نفسك واذا اضفت الى نفسك لا يمكن ان تضيفها الى الله ولهذا جعلوا عن المتزله جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل لا يشاء ولا يخلق وجبيه بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه وش الشبه عندهم يقولون كيف نضيف فعل واحد الى فاعلين هذا لا يمكن لا يمكن تضيف هذا الى الله والى الانسان يعني في لا يحصل من فائلين ولكن نقول نحن في جواب عن ذلك إن الإضافة مختلفة الإضافة مختلفة ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلطا مضاف إلينا فعلا وفسبا نحن الذين قاسرنا نتعلم فأنت إذا صليت ليس هو الله المصلي إذا صمت فليس الله الصائم إذا تصدق فليس الله المصدق بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت أنت المباشر وأنت الذي لك ثمرت هذا العمل من ثواب أنه يقال أما الله فانه أزوج المقدر وخالق فقط فلما انفقت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى وإلى من وإلى الإنسان طيب اذا قال قائل ما الدليل على ان افعالنا مخلوقه لله كل الادله هذا كثير. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتل الذين اذا ما اقتتالهم باي في مشيئه الله ولكن الله يفعل ما يريد اذن ففعلهم منسوب الى الله خلقا كما انه منسوب اراده وتقير وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فأضاف فعلهم الى الله وانه واقع بمشيئته واما اضافته الى العبد فهو كثير اثناء العبد كثير جدا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم عزهم عند ربهم الشيخ امنوا اضافوا الفعل وعملوا الصالحات اقاموا الصلاه اتوا الزكاه اليهم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وتوقع كل نفس ما عملت فأضافه الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولا شاء الله ما اقتل لهم من بعدهم وفي قوله ولا شاء الله ما افعلوه وغير ذلك من الآيات فصح الآن أن أفعالنا منسوبه إلى الله يا عيش وإلينا ها؟ فيلام كسب طيب ولهذا قال لكنها كسب لنا يا لاهي يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي ايش يا لاهي يا غافل كانه يشير رحمه الله الى انه يجب التفطم هنا والتنبه لان لا نقع في فخ المعتزله او فخ الجبريه لان المساله خطيره الجبيه كذا لهم اذا كان الله تعالى يجبر العبد والكذب فعل الله كيف يثاب والعاقب ويعاقب لانه واحدا ما شاء قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب قالوا هذا, لو هذا ظلم لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظنا قالوا كيف يكون ظلم الظلم تصرف الغيب في غير ملك وإذا تصرف الله تصرف الله فليس يكون لو عاقب انسان مصلي ليل ونهار ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالماء فعاقبه حتى خلده في جهنم قال هذا ليس بالظلم ليس بالظلم لان الظلم ان يتصرف المتصرف في اي في اي مر وكل الكل ملك الله ولا يسأل عما وهو وهم فيقال هذا ظلم بنص القران قال الله تعالى من يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما ووعده قال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بوعي ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد كيف تقولون يامر هذا الشخص ان يفعل فيفعل كن واقره هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لا ذلك ظنه فكيف اذا كان مع الخالق الذي هو ارحم الراحمين واعدل الحاكمين بل هذا ظن المعتاد له من جبرية من وجه من جهه المعقول قال الانسان يفعل يفعل ما شاء يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد نعم ولا يشعر ان احد يجبره والجزاء على عمله مطابق تماما وهم من هذه الناحيه اقرب من الجبريه لكن من الجبريه من ناحيه تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنه الحمد لله أخذ بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن؟ من الحاجبين لاعب لا وله وله هو, هو, هو الله قد تكون عاتبه لها انذى يعني غفل عنه المراجع القف نعم في مجال يقول ان ما النساء سنه قد ايه؟ هل سبحانه ما تعرف؟ هل الله هو اللي صام اللي عندك؟ صائم؟ ايوه، والمصلي انت. يعني لو غير بالعكس كان اصعب، مع ان اصلا المجاز كله غير وارد. نعم. قال: الله وكل ما بسم الله بس بس. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين سبق لنا أن أفعالنا مخلوقه لله ويكمل لذلك عدة أوجه نعم واشي رأي خالد هو هو خالق نعم <تصفيق> خالق السبب نعم هل واحد ثاني؟ نعم خالق السبب التام خالق المسبب تمام الثالث لما كان ثلاث توجه ها؟ أن الله خالق الله أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهذا العنوان يشمل <تصفيق> أفعال العباد لأن أفعال العباد من الشيء واضح؟ طيب يقول مالك لكنها كسب لنا يا لاهي هذا الاستراق ايش معناه نعم هي. يعني هي مخلوقا لا لكنها ليست كسبا له بل هي كسب نعم كمام إذن ليس فعل الإنسان هو فعل الله يعني فالصائم هو العب والمصلي هو العبد والمستطهر هو, هو العبد لكن هذا الفعل مخلوق الله ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما يفعله العباد كل ما والنص اللي عندكم كل ما يعني أنها مشبوكة مع كل وهذا غلط لأن كل ما أداة سر تفيد التكرار وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك يعني تكتب كل وحدها وما وحدها يا متقي وكل الذي يفعله العباد كل الذي يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد بربنا كل ما يقول العباد من الطاعة وضدها فهو مراد لله اي واق بإرادته واق بإرادته الكونية ثم إن كان واق طاعه فهو واق بإرادته الكونية والشرعيه وإن كان غير طاعة فهو واق بالإرادة الكونية دون الشرعية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 ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد فدل هذا على ان قتالهم كان بمشيئه الله ولكن الله يفعل ما يريد بارادته ايضا وأما العقل فلاننا نقول ان فعل العبد فعل لمخلوق فعل لمخلوق وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير اراده منه بصر الجواب بإرادة من الله بإرادة من الله ما داما مخلوقا فإن الله لا يشكره أحدنا على شيء فلا يكون هذا الفعل إلا بايش الا باراده الله عز وجل هذا دليل عقلي والناس قد اختلفوا في هذا المساله فالجبريه قالوا باراده الله المجبره تجبر الانسان على اي فعل والقدريه قالوا ليس باراده الله اطلاقا والانسان مستقل بعمله واهل السنه قالوا انه باراده الله غير المجبره غير مجبرا، لأن الإنسان فعل الفعل باختياره، ليس مجبرا عليه. ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصيه لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله والمعصيه التي تقع من العبد بإرادة الله. انتبه، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتبلات الكريمة واقعا بغاية الله فيه شيء حلال بل واجب وفيه شيء حرام ما هو الواجب قتال المؤمنين للكفار هذا واجب والحرام قتال الكفار للمؤمنين ومع ذلك أخبر الله بأن ذلك أنه وقع بمشيئته ولو شاء الله ما إذا فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعه فإن قال قائلا كيف تقول إن الله مريد للمعصية أليست المعصية شرا فالجواب لا هي شر لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا اطول الشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن يبدو الله لكن هذه المعصية هي بنفسها شر لكن بما تؤدي إليه تكون خيرا فليست شرا محضا لأن المعصية فساد والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض لكن فيه خير ليست شرا ما فمن الخير في المعاصي أولا أن أن الله تعالى يقدره ليتبين بذلك فضل الطاع لأنه لولا تقدير المعاصية ما عرف فضل الطاع فإذا حصل المعاصم وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة أرث بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير ثانيا يعرف بها كمام قدره الله وحكمته حيث أراد الطاعة لفيا الخير وأرادها المعصر وأرادها فإن هذا من الحكم أن التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه ولم يعرف المعروف حتى يمر به رابعا يقام الجهاد الجهاد اذا كانت المعصية كفرا فان المسلمين يجب عليهم مجاهده الكفار حتى تكون كلمه الله هي العليا اما باسلامهم واما باخضاعهم لاحكام الاسلام وبذل الجزيه كم هذه من المصالح اربع مصالح خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثارها فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا ويكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية إذن فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاته. يعني لذاتها يعني ذاتها شر لكن الله يريدها لأنها يترتب عليها خير ففي كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به فالكي شر لكن لما يترتب من المصالح يكون مراد للأب ولهذا لو أراد أحد أن يكي ابنه بدون سبب لما نعه فقدر ما يستطيع وكان بعض المعتزله يقول إن الله يريد الطاعه لأنها خير، ولا يريد ماص لأنها شر، ولا يريد المعصيه لأنها شر ولا يريد المعصر لأنها شر والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء كلام هذا طيب هل الله تعالى الفحشاء هاشا أكلم هذه الكلمه اذا سمعها العامي قال ان هذا الرجل قد قدس رده ونزهه عما لا يريد ولكن هذه الكلمه ظاهرها رحمه وباطنها اداء فالله عز وجل تنزه عن الامر بالفحشاء قل ان الله لا يامر بالفحشاء ولم يقل قل ان الله لا يقدر الفحشاء وفرق بين الامر بالفحشه وبين تقدير الفحشه المهم انه لما قال سبحان من تنزه على فحشه قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء اي نصاحب الثامن لان العاصي مملوك لله ومعصيته داخله في ملك الله فهل يمكن ان, يكون أن تكون معصيه لم نشاها الله ان قلنا نعم فقد حكمنا بانه يكون في ملك الله ما لا, ما لا يشاء فقال له المعتزلي ارايت ان منع عن الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء مشكله المنع من الهدى يعني خلانا كان فهل احسن الي ام اساء يعني لاجل يلزم السلم يقول اذا كنت ترى انه باراده الله بان كفره باراده الله فقد اساء الي وهل الله يسيء لاحد ها فقال له السلم ان منعه ان إن منعه ما هو عليه فقد اساء وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اجاب جواب السديد ولا فهل الله واجب عليه من الناس الهدايه فضل من الله ان تفضل بها عليك فقد احسن وان منعك فانه لم يمنع حقا واجبا عليه لك فقوته المعتزل وبهد وعجز عن الجواب وهذا هو الحق كل ما تنكون من طاعة او ضدها فهم مراد له وإن شاء الله تقدر عليه نعم أنت المعاد هي سبتان وهي؟ وهي يعني بات في العباد ثلاث بات في العباد والذي يرجع بجبونا مؤكدين يعني الشروط وكذلك اصطلال التفاؤت بينها كثير وبعضهم عصموا نعم بعضهم نعم يعني السات الحسمه غير حكم نعم هذا في في, في, في الشرط طيب ذاك الله عارفين ها التفسير من ما منه فكل ما منه فكل يا فإن كشف من في طريقه وفيما استنبطتاتي شنو بنستغاريه دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين افعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا مبدئ السمع طيب وغير لكن نص في نصف الموضوع في ايه نص الموضوع نعم ان شاء الله ما ولكن الله يعلم ما يريد طيب الدليل العقلي على ان افعال العباد مراده لله ما, ما عندك ما اعرف طيب في موجة أخرى. لا سلطان على فرق ذات الإنسان فكل خالق أيضا خالق أيضا للشجر. نعم. والشنا ابنه. فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أضاء. وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد فقد أضاء. إذا أضاء تشمل. فعل الأوامر وطرد النواهي وقول مُعْلِف أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادف لله، لكنها مرادف لله ساءا شرعا أقدرا لا شرعا وأما الطاعة فمرادف شرعا وقدرا إذا وقعت من العد فهي مراد لله شرعا وقدرا. مثال ذلك قام رجلا فتوضا وخلى فنقول هذه الوضوء وهذه الصلاه مراد لله شرعا او قدرا شرعا وقدرا اما كونها مراده شرعا فلانها محبوبه لله الله وأما كونها مراده قدرا فلأنها وقعت لانها وقعت طيب مثال اخر رجل شرع رجل شرع هذا طاعه معصيه معصيه مراد لله له المراد مراد لكنه مراد قدرا لا شرعا ومن ثم نقول ان اراده الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى الى قسمين اراده شرعيه واراده كونيه تنقسم الى قسمين اراده شرعيه واراده كونيه كما كان بمعنى المحبه فهو اراده شرعيه وما كانت بمعنى المشيئه فهي اراده كونيه عرفتم طيب اذا تنقسم الاراده الى قسمين شرعيه وكونيه فالشرعية ما كانت بمعنى المحبة والكونية ما كانت بمعنى المشيئة طيب فكل شيء محبوب الى الله فهو مراد له شرع وكل شيء واقع فهو مراد له كونا لأنه لم يقعد ذلك المشيئة طيب إذن الفرق بينهما ان الاراده, التي... الإرادة الشرعيه في معنى المحبه هذا واحد يعني تختص بما يحبه الله الاراده الشرعيه قد يقع فيها المراد وقد لا يقع فالله تعالى يريد الصلاه شرعا لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي مع الله قد اراد الصلاه شرعا تختص الإرادة الشرعية بإيش فيما يحبه الله ثاني لا يلزم فيها وقوع المراد الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه واضح طيب قلنا انها اي الاراده الكونيه يلزم فيها وقوع المراد فاذا اراد الله تعالى شيئا كونا وجب انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيقول ثانيا ان الاراده الكونيه لا تختص فيما يحبه الله بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه ولهذا لو سئلت هل أراد الله من الزاني أن يزمي ها كون عاد ذلك. ذلك فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية والنظر بهذا أمتئة أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الارادتين نحن اتكلم الاراده الشرعيه والكوليه اراده الشرعيه والكوليه علل لانه هو دي قوانين الاذعر لو كنوا رقبه ثم بالاراده الكوليه نعم وكم هو امن معقوله بالله وكونه حقه بالله اراده الشرعيه صحيح يا جماعه طيب كفر ابيله كفر ابيله هل هو مراد بالاراده الشرعيه او بالاراده الكونيه كونا لماذا؟ ألا؟ لانه هو ووقوعه تلا على أنه مراد كونا. طيب لماذا لم هو مراد شرعا؟ لأن غير محبوب الله كل شيء يقع في الكون وهو غير محب من الله فهو مراد مراد كونا لا لا شرعا. واضح جماعة. طيب إيمان أبي لها نعم نعم إنه ما إيمان أدره؟ كيف؟ غير مراد لا كون ولا شرعا ها مش تقولها مراد مراد ايمان مذكر مراد شرعا ايه مش تقولها جماعة صحيح الله تعالى يريد من ابي لهب ان يؤمن يريد شرعا لكن كونا لا لانه لا وراد كونه ان يؤمن لآم طيب كفر أبي سفيان لا كفر مرادا سهام هل الله يحب الكفر مراد ثانيا كيف وعن أبي سفيان رضي الله عنه من شرع لأن الشرع يدعو إلى الكفر. نعم، نعم، سرحمان، كفر أبي سنيان. لا لا ولا كان خطا يقول فيه تفصيل كفر أبي صديقان حال كفره مراد كونا لا شرعا وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا صح لله نعم هذا هو الراب هذا هو الراب قوله تعالى فمن يريد, أن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا يلا هناك من أي لرادتين هذه؟ من يريد الله أن يهديه رسول الله الإسلام هذه شرعان ها؟ هذا شرعي أو يحب الله أن يهديه يشعر صدر الإسلام يصلح مم. إيه لكن الله يقول من فمن يريد الله اياه يَشْرَحُ شارفوا الْإِسْلَامِ الله يحبني كل احد اذا يلزم من هذا عني ان الله يشرح صدر كل واحد من نعم الاسلام طيب ها... ومن يريد إرادة ها... طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح أن يهدي الكافر ولا لا إذا قلتنا شرعية, شرعية صار معناها أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدقه الإسلام لا, لا هو الله وتعالى لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه ما قال من يريد أن يهدي هداء الله نعم م... صحيح اليرابة ثانية كونية تاني. لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدر والسلام وليس المعنى من يحب الله أن يهديه يشرح يعني الله يحب أن يهدي كل أحد ويزن من هذا أن يشرح صدر كل أحد طيب إذن الاراده الآية كونية في الجنة الأولى والسأمين يلا يا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين سبقوا شرعية مراد الشرعيه شرعيه كونيه كيف كوليين. ما بين الله؟ ها؟ إذا كان هذا واقعًا أم ما واقع؟ هي كوني شرعية؟ يهديكم سنا الذي مقبلكم. البادل، البيان كوني شرع وهداة سنا الذي مقبلنا شرعية؟ نعم صحيح. الله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم والله نعم والله يريد أن يتوب عليكم سورة خالد شرعيه وكونيه خلاصة انتظر انها انها كونية كونية, كونية انها شرعية شرعية, شرعية. شرعية شرعية ما في اختار شرعية لا شرعية شرعية, شرعية. نعم لانا الله يحب ان يتوب على الجميع. لكن عارف فيه يعني هل يطلب عليهم او لا هذا شيء يرجع لمشيئ فيه فهي شرعية طيب لانه لو كانت قدرية لتهب الله على كل الناس طيب قوله عود ان كان الله يريد ان يغويكم بسولة نعم كوني لا يحب صح تمام اذن الحمد لله الاراده الكونيه شامله لما يحب الله وما لا يحب هذا واحد الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد. الاراده الشرعيه بخلاف ذلك فان الاراده الشرعيه تختص بما يحبه الله ولا يلزم منها وقوع المراد ولازم منها وقوع المراد. طيب يقول ما رحمه الله من من طاعة أو غضبها مراد؟ في عدة حال إذا قال قائل إذا قلتم ان الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعيه فكيف يكون في ملكه ما يكرهه هل له مجبر؟ الجواب ليس بالمجبر لا شك لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه فالجواب لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهه مطلقه لكنه يكون في ملكه ما يكرهه كراهه اضافيه فيكرهه من وجه ويحبه من وجه اخر فالمعاصي مكروهه لله لا شك كما قال على كل ذلك كان سجوع عند ربك مكروها لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لا شرعا حكمة بالغه فان وجود المعاصي في بني ادم له حكمه عظيمه منها ما ذكناه في البلاد الماضيه فان المعاصي يتبين بها هذه الطاعات المعاصي تبين يكون بها الفتنه لانه لولا وجود من يعصي الله ما عصى احد من الله لانه لو كان المجتمع كل ما يعصي الله لعب الانسان نفسه شاذا وحينئذ لا يعصي الله ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا من شخص الى شخصين الى ثلاثه الى اربعه وهاكذا فاذا من الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد استفاد وكسب كسبا عظيما وفي فوائد كمها ايضا مثل امر المعروف المنكر والجهاد والصبر ضد ذلك فصار, فصار جواب على هذا ان نقول ان الله تعالى يريد المعاصية مع كراهته لها لحكم كما ان الانسان يأخذ في الذي هو من أحب الناس إليه ويقيه بالناء وهو يكره أن يقويه لأنها تؤلمه لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من من المصالح طيب قال المؤلف ومراد لربنا مراد لربنا وأتى في قوله لربنا لأنها لمن مؤتظى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له قال من غير اضطرار منه لنا من غير مضطرار ما, ما هذه زائدة لتوكيد النفي يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله يريد بذلك رد على من على جبريه الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله فالنوالد رحمه الله يقول إنه يريد من ذلك لكن لم يضطرنا إلى نحن نفعل الطاعات باختيارنا، ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا، ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها. والأيات في هذا المعنى كثيرة، أي في أن فعل الإنسان صادر عن اراده منه، كقول تعالى: منكم مجرد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما العمل بالنياء والادله أكثر من أن تحصر بأن فعل عدد خاضر باختياره لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله لقوله تعالى وما تشعون إلا أن يشاء الله طيب إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري الدليل سمعي وواقع السمع سمعت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله انما الاعمال بالنيات وما اشبه ذلك هذا دليل سمع اما الدليل الواقع فان كل انسان يفعل الافاده ولا يشعر ان احدا يجبره عليه يحضر الى الدرس باختياره يغيب عن الدرس باختياره ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العقل بل يرفع عنه إثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقب وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهب إلى أنفسهم فنسبه إليه فقال ونقلبهم ولم يقل يتقلبون لماذا لأنه ليس له إرادة ليس له إرادة النائم لا إرادة له ولهذا لا يقع طلاقه وطلق لو فرق واحد في النوم يكلم زوجته يا فلان أنت صادق ثلاثا بته يقول هنا ثم اصبح فجاءت زوجته إليه فقال أبعدي عنه قد طلقتك ثلاثا بتأثى ما تقولون تطلق ولا لا إله إلا الله هو قال انت طالق ثلاثا بتأثى ها؟ لا هذا خبر, خبر عن نوم الليل لكن نقول تطلق إذا كنت نائم ها هنه وهنائم تطلق لانه قال وهنائم انت طالق ثلاثا بتاتا نقول اذا نمت طلقت واذا استيقظت رجعت لم تطلب على كل حال هذا النائم لا ينسب فعله اليه لانه وقع بغير اراده وكان الصحيح بناء على هذا يعني هذا قاعده مضطربه لو طلق السكران وهو سكران لا يعي ما يقول فان طلاقه لا يقع لو طلق الغضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فان طلاقه لا يقع يعني بغير اراده فاذا كان الشيء بغير اراده فانه لا حكم له لا حكم له شرعا فتبين بهذا ان وقوع الشيء باراده منا ثابت في القران والواقع نعم قال فافهم ولا تماري افهم ولا تماري أي لا تجادل لان المراء بغير حق ولكن من اجل ان ينتصر الانسان هذا مراء محرم لانه يجادل بالباطل ليشعر به الحق أما, اما الذي يماري لإثبات الحق فان ذلك من الجدال المامور به والله ما أو بالمكان. ما تقول قال علماء مصر قال علماء العراق قال علماء الشام لا تقولها. نعم. ايش الله ما شاء فاثبتنا في ذلك فاستر لو شاء فقال تعالى الله اكرم الرحيم فافسح الاذن كم صفحه فان يثبت الصلاح نعم يعني ولا في المصطلح و الصلاح و من قال المولف رحمه الله تعالى وجاز للمولى يعذب الورى أقول له لا لا إذا دف وجاذل المولى قال للرحمة الله تعالى وجادل المولى يعذب الوراء من غير ما ذنب ولا ترم جراء جادل المولى يعذب هذه فيها أشكال نجاة اللعبة العربية وهي أن يعذب قائمة المقام الثالث أي جاذل تعذيب مع أن الحركة المصطرية محذوف منها محذوف منها فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا الشذوذ أن يحذف الحرف المصطرية وينصب الفعل بعده فيقال وجاذل للمولى يعذب هذا الشاب ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من ان تراه تسمع التقدير إيش؟ ان تسمع الشذوذ هنا كون ان تنصب وهي محذوفه أما ان يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا باس به فهذا جائز وسار في اللغه العربيه وقديم ومنه قرءوس عار ومن آياته يوريكم البرط خوفاً وطمع من آتي يوريكم أي إراءتكم ومن آياته إراءتكم البرق خوفاً وطمع فهنا يؤول فعل مصر وإن لم يوجد في حرف مصر ولا بأس بذلك ما دام ما دام حرق مصر لم يعمل مع الحرف فإنه لا بأس فهمتم الآن وسبق المصدر بدون حرف مستر كثير ومنه قوله تعالى أيضا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي سواء عليك انذارهم أم عدمهم طيب كلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى هكذا شاد ولا غير ها هكذا شاد للمولى يعذب الورى شاد لماذا؟ لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه وإذا قلنا يعذب لم, لم نعمله نعم بل ولا نقدره ايضا وجاز المولى وهو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هذا الولاية الخاصة وقال الله عز وجل حتى إذا جاء احدكم موت توفته رسلا وهنا فرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وهم كفار مولاهم الحق لكن هذه الولاية العامة نعم هنا وجاز للمولى من أين وليسين الأخ أين نعم كيف ماذا؟ العامة الذي يكون الله فيه مولى لكل أحد جاز المولى يعذب الورى الورى الخلق من غير ما ذنب أي من غير ذنب. فما هنا زائده ولا تور من جرى يعني ولا اجرام اي ان الله يجوز ان يعذب الناس دون ذنب بترك واجب او اجرام بفعل محرم فاذا قدرنا ان رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعه الله توفي فان الله يجوز ان يعذبه ويخلده في النار طيب جيش لماذا رجل مؤمن تقل قائم بطاعه الله ليلا ونهارا نعم وما تعالى ذلك يجوز أن يعذبه الله ويخلده في النوم كيف ذلك قال المؤلف فكل ما منه تعالى يجمل لانه عن فعله لا يسأل فألل بتعليلك التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل كل شيء من الله فهو جميل التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله كما قال تعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون طيب ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل لا نقول ضعيف بل نقول انه باطل لانه مخالف للنص الصريح في كتاب الله قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهل الغافلون وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما نعم ولا هرم وقال الله تبارك وتعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا وقال وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالح في نفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد والايات في هذا المعنى كثيره فاذا قلنا ان من امن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله صار مخالفا لنفس القران ثم هل هذا الفعل جميل او غير جميل ها؟ غير جميل غير جميل والله سبحانه وتعالى لا يفعل الا الجميل وفي الحديث القدسي الصحيح ان الله تعالى قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسه ولا احد يشك في ان من عذب المطيع القائم بامر الله ليلة ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذا سقط التعليم الأول في قوله، ها؟ فكل ما منه تعالى يجمد. نقول هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يستق عليها هذا التعليم التعليل الثاني لأنه عن فعله لا صحيح صحيف هو لا يسأل عن يفعل فلا يسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على امر الله وأضلت هذا الرجل حتى انحرم لا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قدر لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب لو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال لكان هناك سؤال لماذا يعاقبه الله؟ لا بد أن نعرف لهذا ايضا نسقط هذا التعليق ويحمل على أنه إذا ربنا ان نجعله صحيحا أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضيه للعذاب أو الافتوى طيب إذا قال قائل أليس الخلق كله ملكا لله؟ هجار بلى وإذا كان ملكا له افلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء بلى ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائر فيكون هذا الشيء أعني تعذيب المطيع يكون هذا ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل ممتنعا بمقترى خبره وبمقتضى أسمائه وصفاته وأنه عز وجل أحكم الحاكمين واعدل العدلين واضح؟ فحينئذ يكون ممتنعا لماذا؟ لإخبار الله بأنه لا أظلم أحد وأن من عمل صالحا في النفس وأن من يعمل قال ذرة خيرا يرى إلى غير ذرة من الآيات فهو ممتنع لهذا الهواء والا فيما المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم واوجب على نفسه ان يثيب المطيع أوجب هو على نفسه أن يثيب المطيع قال الله عز وجل كتب ربكم على نفس الرحمه أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعد واصلح فانه غفور رحيم طيب اتبع هذا المثل الان صار قول المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنه ومخالف لما تقضيه اسماء الله وصفاته وأما التعليلان المذكوران فهما ايضا غير صحيحين بالنسبه لهذه المساله لأنه إذا قال هو كل فعل من فعله فهو جميل قلنا لا جميل في تعذيب المطيف نعم وإذا قال لي أنه عن لا يسأل نقول هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل ما يقال لي يا رب لما هديت فلان وأضلت فلان لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه بد أن يترتب عليهما مقتراهما من ثواب في الهدى وعقاب في الظلام ثم قال المؤلف فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح نعم فإن نسب نعم فإن نسب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله إن يعني إن نسب المطيع فإنه من فضله هذا صحيح إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله طيب ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله عن نفسه أو لا إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه طيب إذا كان الله أوجبها على نفسه هل يمكن أن يتخلف هذا الموجب لا يمكن ولهذا قوله ان يثب فانه من فضله نقول نعم صدقت ان يثب فانه من فضله فهو عز وجل يثيب على العمل اكثر من, من العمل الحسن بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره فعشر الامثال ثابته وما زاد فهو نافع فهو فضل الله عز وجل طيب اذن نقول ان يثب فانه من فضله نسلم لهذا أو لا. ها نسلم ولكن نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى هو, <تصفيق> هو الذي أوجب على نفسه عن نتيب المطيع وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه ان يجيب المطيع فإن هذا الإجاب لن يتخلف لأن لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للنعم والله عز وجل لا يخلف النعم من عمل صالحا فلنفسه من يعمل مثقال ذره خيرا يره فلا بد ان يوجد هذا الذي وعد الله به قال وان يعذب فبمحض له صحيح هل ولا لا صحيح اذا عذب فبعدل لكن متى يكون العذاب عدلا إذا وجد سببه إذا وجد سببه صار عدلا أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما فإنه يكون ظلما لا هذا جمع. فقول المعلف إن معذد فبمحذ عدله هو أراد أن يأتي باحتجاج لقوله وفي الحقيقة انه حجة عليه لأننا نقول التعذيب يكون عدلا اذا وجد سببه واذا لم يوجد سببه فليس بعدل ونضرب مثلا لذلك اذا كان الله عز وجل قال من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله جنه ثم قام الانسان بفعله ثم عاقبه الله بالنار هل هذا عدل لا ليس بعدل ليس بعدل كل يقول ان هذا ليس بعدل وإذا لم يكن عدلا فإن قول المؤلف وإن عدلا تبي عدله لا يصح في مثل هذا الصوره وانما صح فيما إذا خالف المكلف فإنه إذا خالف ثم عذب على المخالفة إما بثر واجب أو فعل محرم فحينئذ يكون يكون هذا عدلا ويكون تعذيب الله له عدلا وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل السيئة بمثله لا تزيد والحسنة بعشرة أمثاله فضل والعادل أن تكون الحسنة بمثله العادل أن تكون الحسنة بمثله أو السيئة بعشر أمثاله صح اذا إذا كان كذا فعلت حسن أعطيتك عشر فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر ولا لا لكن مع هذا ليتبين فضل الله صارت الحسن بعشر والسيئة واحد بمثلها ومع ذلك هذه السيئة قابلة للمغفرة. قابله للمغفره ان الله لا يغفر ان يشتكى به ويغفر ما دون ذلك لمن يشتكى اما ثواب الحسنه فهو قابل للاسقاط لا غير قابل للاسقاط ان لم يزد لم ينقص وهذا ايضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل ان السيئه بسيئه قابله للعفو والحسنه بعشر امثالها غير قابله للنقص غير قابلة للنظر، بل هي باقية، لكن ما زاد على العشر ممكن إذا سبع مئات ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالحاصل إن ما قالهم ما لطحمه الله من الحكم والتعليم كله غير صحيح، كله غير صحيح. أما التعليفة فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل. فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج الى تفصيل يجمل متى اذا لم يتضمن نقصا لا يجمل اذا تضمن نقصا بل لا يمكن ان يكون يعني فعل من الفعله غير جميل لا يمكن لانه عن فعله لا يسأل في التفصيل وش قلنا فيه عن فعله الذي هو سبب العقوبه الثواب لا يسأل عنه سبب الثواب الهدايه وسبب العقوبة الضلال هذا ليس عنه لكن لو أنه عذب من, من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا ظلم احدا طيب إن يذهب فظمه فضله يشقون بهذا صحيح ولا لا